موسيقى انا ساعة لما بحس الدين او مركب عمر بيبقى غريب الجهل يسوع بيفرحني وينجيني وينجيني أنا ساعة لما بكون تعبان أو لما بقاسي من الأحزان الجهل يسوع بيريحني ويعزيني بيريحني ويعزيني واطر بروحي للفضا ويقوم قواني الفطفضة خطير بروحي للفضا وان اوان الفطفضه احكيلي يا كل الهموم ولا حزني خلاص مضى لا خلاص مضى أطلب والناس بتقول لي فيش ألجأ لي يا سوء ويمد قدي وبيغنيني بيمد قدي وبيغنيني أوقات أحتاج لكن ملقيش أطلب والناس بتقول لي فيش ألجأ لي يا سوء ويمد قدي وبيغنيني أطير بروحي للفضا ويون اوان الفضفده اطير بروحي للفضا ويون اوان الفضفده واحكي ليسوع كل الهموم ولاي حزني خلاص ما ولاي خلاص له حنون طيب وعطوه وانا لما بحس برعشه خوف الجا ل يسوع وياخذني الحضن ويخبيني وياخذني الحضن ويخبيني ده, ده الهي حنون طيب وعطوه وانا لما بحس برعشه خوف الجا ل يسوع يا الحضن ويخبيني يخبيني في حضن ويخبيني وأطير بروحي للفضا ويوم اوان الفضفضه اطير بروحي للفضا ويوم اوان الفضفضه واحكي ليسرا كل الهموم ولا حزني خلاص ما بقى